على الواص عاتبك مركب دي وحيليني جسم يا اختي الغدان الصن يا زين ابو عين زين اللي سهم من عيني يلعن بك على الراس عالنهر نايم فاح عالنهر نايم بك على الراس وين مساري ويمين سهلي عي الماديني يلعن بك على الراس وانا يا زينب عن نهر جثتي بعينك تشوفيها مخضوبة يختي من دماء هامتي ولعدم وذريها وبذل عوفك حاشة من شيمتي وانت تعرفيها لكن بينك وبيني حالي لو تدريني يلعت بك على الراس يا لعشقك على الراس وينساني ويمني ساترنا العين ما اديني على الراس عطبك تقولي لي ظنوة عالية يلكن التبرالي بنفسك يا سبع القنطرة وما حملية بحماك يا الوالي واليوم قلبك ليش ما حنلي ولا تنغار الحالي جاوبتك تشوفيني هالحالة عذريني يلعت بك على الرأس على الراس وين يسار ويمين سهل العين ما ديني على الراس وياك يا اختي ما خلفتي الوعد حاشا يلب حشاي دونك تراني بذلت كل الجهد يا موجت عيناي حتى نعزل راس الدار الجساد وانا عشاط الماي يختي لاتي عدبيني هذا يجهي التمكيني يلعد بك على الراس فاحل عن فاحل عن نهر نايف يلعد بك على الراس وين ساوي بيني بي سهل العهل ماديني يلعد بك على الراس بك علي يا بيتحدر لون عندي كتف وعيون وانظر الحال جبل والمحن واصبر يا اخويا شلون وانا ابن ابوك حامل ضعان بيه الخالق يدرون معروف بما ياديني وش حد يوازيني يلعث بك على ال على الراس وين ويمين ترتل العمه ديني يا العبدك على الراس لا جنش بيدي على الحتم والقدر دون يا زينب حال جسمي على التراب يبقى وذر ومتقطع الاوصال وانت تعوفين على شاط النهر تمشين وين ذال وبقلبه لا تخليني على الغبره ودعيني يلعن بك على الرام على النهر نايب فاحل على نهر نايب يلعن بك على الراس وين ساري ويبي تسلم العين ما ديني بك على الراس درحتي عن جسمي وضعني كسراه للشام ويعداك ياختي تخلين على وجهي الثراه روحي تراها وياك ورأسي يا بنت المرتضى حيدراه فقر رمحي براك ياختي لوني دبتيني فقر رمح تلقاني يلعت بك على الراك النهار العجبك على الراس وين يساري ويميني العجبك على الراس للشاعر المرحوم الملا سلمان الشكرجي